اثنان. استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها في دفترك. ولد السلطان محمد الفاتح في مدينة أدرنة وتوفي في إسطنبول. وهو السلطان السابع في الدولة العثمانية. ولد صلاح الدين الأيوبي في العراق وتوفي في دمشق وهو مؤسس الدولة الأيوبية ولد السلطان عبد الحميد الثاني في إسطنبول وتوفي في إسطنبول أيضاً وهو رفض إسكان اليهود في فلسطين ولد مصطفى كمال أتاتورك في مدينة سلانيك وتوفي في إسطنبول وهو مؤسس الجمهورية التركية